رب العلى علا ويا النبي يوم الغدير طاه يوم الغدير طاه العصمه والرايه العصمه والرايه رب العلى والله يا يوم الغدير طاه يوم الغدير العصمه المنتج والموزع الوحيد لهذا الإصدار سيد حاكم الغالبي وعباس الخزاعي من تقرب القرآن شوف الألف قرآن العالم الرحمان العالم الرحمان آية بأثر آية آية بأثر آية اقرب القرآن شوف الألف قرآن العالم الرحمن آية بأثر آية آية بأثر آية هذا الاب الدرغام حطمها للاصنام بكل عزم ولهان عزم ولهان سواه سوا نج هذا الاب الدرغام حطمها للاصنام بكل عزم ولهان سواه سوا نج يا ليلي يا ليلي يا ليلي من جباله وادي انت القمر لغاب أنت القمر لغاب عيدر يداح الباب كلها إلك أحباح أنت القمر لغاب أنت القمر لغاب ويطول ولاي ويطول ولاي في حب علي تدرون مغرم انا ومجنون هذا العشق هذا العاشق حدر الغايه حب الغاية في حب تدرون مغرم انا ومجنون هذا العاشق مأمول حب حدر الحال وأداء الرادود الحسيني أحمد طاري التوزيع والأندسة الصوتية علي الموالي الكربلائي كلمات الشعر الحسيني رزاق الوزن الكربلائي النشر والتوزيع الشبكي حيدر هاجر وعباس البصري وصالح العقالي